Mm-hmm. يا طئ ان في يديه كفاره للخطايا وشاطئ ان في أدمعي وشقايا ورحت ألقي ومدايا يا ذهبت يوما ونفسي جريحة تتعايا وللمعاص عواء مدمدم في الحنايا ذهبت يوما ونفسي جريحة تتعايا وللمعاص عواء مدمدم في الحنايا كأنه صوت أو نوح ثكل أهاجت لها القبور خفايا أو صرخة ميتي منها لنقفته الرزايا حملتها وكأني حملت هول وجيت ندم نأوزجي إلى المتاب خطايا يا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني ردت نزعت أسغر قلبي وجيت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري أخذ سحيق طوايا قابه بدأت ولكن لم أدريها متهايا لم أدري أسي فيه ولا ولا ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا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 الظلام فيه في النوا في يا ربي في لجة في لجت ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت اسجر جايا يا ماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا يا جائي